Bee, bee, bee, and our bee is dearer ورنح عن منه تقول المحطه بته ناب خد تغرح خدودو بكى ارحل من في مو اشتكى تغرح خدودو بكى ارحل من في مو اشتكى تغرح خدودو بكى ارحل من في مو اشتكى تغرح خدودو بكى jag yeah, well من جرّحك جرّح شفيفك وخلّى على شفيفك دمك شفّت قيوب الجدل ونبحّت صوّوت القباد على الشفاء التي تشعروا جوك قد موعود من دم وانبح كل قوت على الشفان الذي سكن من قديه وردي لي الخجل فيك Håvina dig, ja vardi, håvina dig, ja vardi, håvina dig, ja vardi, håvina dig, يومي الأنسان يجب أين الذي هو عبد الله مهك فيه يورد لي فيك يا حزر الثسد يا